فلم يسيروا في الأرض كيف كان عاقبة الذين من الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يبخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تبعي من تحتها لنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تاكلوا النعم والنار وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على سجنه من ربه كمن كمن ذيناه سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها بما أنهار من ماء غير آس وانهار من لبن لم يتغير طعم وأنهارهم من خمر لزة للشارمين وأنهارهم من عزل مصفى ولهم فيها من كل الثمارات ولهم فيها من كل الثمارات من ربهم كذا هو خالد في النار لمن هو خالص في النار وتقوا ماء الحميما وتقوا ماء الحميما ومنهم من يستمع حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أُوتوا العلم ماذا قال آنذاك أولئك الذين خضعوا الله على قلوبهم خضعوا الله على قلوبهم وسبع أهوائهم. والذين اهتدوا تادهم هدى وآتاهم تقوىهم فلينظرون إلا سات سات ينبغت فَأَجَاءَ أَشْهُهَا فَأَمِنَّ مَا لَهُمُ إِذَا جَاءَتْهُمْ بِآيَةٍ أَأَلَمْ نَهُلَ لَائِهَا إِلَّا اللَّهُ وَالتَّوْكِيدُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والله يعلم متقلبكم ومسواعكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أرزلت سورة محكمة وذكر فيها, فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرضئ ينظرون, ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم قاعة وقول معروف فإذا فلو الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فأن ذُكِّرُوا بِالنَّبِيِّ وَمَا قَطَّعُوا وَتَقَطَّعُوا أَوْطَانَكُمْ وَلَائكَا الَّذِينَ لَهَنَهُمُ اللَّهُ مَا أَصَابَهُمْ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَذَا لَا يَتَدَفَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ أَذَا قُلُوبِ نَقْضَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ هُتَسْدُوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ تَوْلَ لَهُمْ وَأَبْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالُوا لِلَّذِين ما لم تنظر سنطيعكم سنطيعكم في بعضهم والله يعلم أسارهم فكيف إذا تعفتهم الملائكة يصربون يصربون وجودهم وأزبارهم ذلك بأنهم قاموا ما كانوا يهرون وهرون في قلوبهم معدنا الذي يخرج لهم أب ولو نشاء ولا وينكهم لا وينكهم فلا في فلا أستم والله يعلم أهل حتى نعلم المجاهدين حتى لَمَنْ المجاهدين منكم والطابرين وَالْمَعْلُومِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ونبلو أصغات إن الذين كفروا قدوا عن سبيل الله وشاقوا وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى الله واطيءوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وقدسوا عن سبيل, سبيل الله ثم ماتوا ثم لا ترهم كفار الله لهم فلا تهلوا وتدعوا إلى السرم وأنتم العلون وأنتم العلون والله انما الحياه الدنيا لذو وانه وانتم تؤمنوا وتصدقوا يوسفكم جوارك ولا اسالتموا اموالكم ليسالكم اخرحكم تدخلوا فرحكم تدخلوا ويخرج رغانكم انتم هاؤلاء ذهون تدعون ٱلَّذِى أَوْلَىٰ لَهُمْ الله دَارِ ٱلسَّلَٰمِ يَطُوفُونَ لَيْسَ لَهُۥ يَدْخُلُ وَمَن يُدْخَلْ فَقَدْ كَانَ لَهُۥ مِيرَٰجٌ وإن ستورعوا يزدد القوم الغيعة ثم لا يقولوه أمتالكم إنا فتحنا لك فشحا مبينا ليغفر لك الله ما تخدم من ذنبك وما تأخر وحزن نعلكه عليك ويكم نعمته عليك ويسبيك شراقاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً هو الذي أنزل السكينة في قلوب الممهين ليزدادوا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ أَلِيلًا حَكِيمًا لِيُضْخِرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها لَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ وَإِنْ تَرَى سيئاتهم, سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات اللَّهِ ۚ وَإِذَا الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وربي الله عليهم ولأناهم وآسنهم جهنم وتاءت مطيرا والله جنون السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَأُبَشِّرًا وَنَفِيلًا لتؤمنوا بالله رسوله وتعزروا وتعزر وتوقروا وتسبحوا بكرة وعصيلا إِنَّ الَّذِينَ يُبَاعِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَاعِعُونَ الله يد الله سوق أيديهم فمن نجد فإلا ما ينقذ على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجهة عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا يقولون بألسلتهم ما ليس في قلوبهم قل الله شيئا إن راد بكم ضررا وراد بكم فالظلات موحا لن ينقل والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزمن ذلك في قلوبكم وظلات ظل الزور وطورتم قوما بالله ورسوله فإنا عزدنا للكافرين سعيلا ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ يصفر لمن يشاء ويعزم من وَكَانَ وكان الله رفورا رفو وصيما رفو ليقول المخلقون إذا طرقته إِلَى مخالبا لتأخذوها دعونا ظرونا نستجعكم يريدون أن يبثلوا كلام الله قل لن تتبعونا قال الله إلا قبل لسيقولون بل بل كانوا لا إلا قليلا كل من ستدعون إلى قوم من بأس شديد لهم أو, أو يصلمون فإن تطيروا يوتكم الله أجغت حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يحسدكم عذابا نيما ليس على نأمى حرج ولا على نأرة حرج, حرج ولا على المريد حرج ومن يطع الله ورمه له ندخله جميلات جميل من تجري جميل من تحتها لنهار ومن يتولى نعذبه عذاب